سئل مالك عن رجل نسي الإفاظة حتى خرج من مكه وخرج إلى بلاده فقال أرى ان لم يكن اصاب النساء فليرجع فليوفذ وإن كان أصاب النساء فليرجع فليوفذ ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له أن يشتري هديه ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكه ويمحره بها ولكن ان لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم يخرجه الى الحل فليسقه فليسقه منه الى مكة ثم ينحره بها هنا تفريع على ما تقدم. المسألة الاولى وطئة قبل ان يطوف المسألة الثانية سلم من وقت. ولكنه رمى جمعة العفرة وحلق ونحر وجلس في ميناء فقال إذا نزلت إلى مكة وقبل السفر أطوف طواف الإفاظة وهذا من حق فانتظر ولما نزل إلى مكة نسي نسي أن يطوف طواف الإفاظة وسافر إلى بلد ولما وصل إلى بلدي تذكر أنه لم يطوف طواف وكلنا يعلم أن طواف الإفاظة ركن من أركان الحج فمالك يفترض في هذا الناس الذي وصل الى بلد اما ان يكون وطئ اهله واما ان يكون وطئه. تذكر فلم يطئ. ليس عنده اهله. ما حكمه على كل الحالتين او كلتا الحالتين. انظر اخوان هذا التفصيل الدقيق والفقه. هذا هو الفقه. تفصيل الجزئيات وتفريعها على الحكم الا القائده الكليه نسي ان يطوف والنسيان ليس في ملك الانسان ذهب الى بلده هناك تذكر لا يخلو عن احد امره اما ان يكون لما وصل الى بلده وطأ أهله قد يكون اهله معه في مكه وقد يكون وطئ او لم يطئ في حاله نسيانه وذهب الى بلده اعلم عندما تذكر اما ان يكون وطئ اهلا او لم يط مرحك محيل ايديك في كلتا الحالتين لابد ان يرجع ليطوف طواف الاطاف في ايش في كلتا الحالتين لابد ان أن ان يرجع ولكن فرق في رجوع من لم يط ورجوع من وطئ فمن لم يط ما عليه الا ان يرجع ليطوف طواف الاطاف والذي وطئ اهله يكون الوقع قبل الاطابة ولا بعدها؟ قبلها ونحن وجدنا الذي قبل ان يسافر الى بلده ووطئ اهله ماذا عليه؟ عليه عمره وبدر عليه ايش؟ عمره وبدر اذا الفرق بينهما ما هو؟ الذي وطئ والذي لم يطئ ايش الفرق بينهم؟ الهما حيرجع ولا لا؟ إلهما سيأتي برتن الباقي ولا لا كلاهما سيأتي بطراب الإفاض سينجح ويأتي يأتي بطراب الإفاض ولكن ما الفرق بينهما ننسى <تصفيق> ورجع في طائرة واحدة ولكن الذي لم يطأ يكفيه أن يطأ والذي والذي وطئ مع الوطئ إيش عمره وبدنه إذا تكون العمر يقولون كما لو كان في حج عمرة مستقلة الذي لم يطأ يأتي حلالاً بكل شيء إلا النساء لا ثيابه ويقولون الناس يستحب أن يترك الطيب ولا يحرم عليه الصيد لأنه تحلل فإذا جاء يكون حلالاً بكل شيء ليس عليه محرم إلا النساء والطيب تبع له فاذا جاء مكة وطاف ما عليه في امن الله. اما الذي قد وطئ اهله فانه ياتي محرما يأتي ايش? محرما لان عليه عمره جبرا للنقص الذي في الحد. فاذا جاء عادم عمرته وطاف طواف الافاضه الذي هو عليه. ليش يأتي بعمره? ليوقع طواف الافاضه في احرام سالم من ودء باق على جدته وسلامته وعليه بدلا ولكن ينبه الشراخ على ما نص عليه مالك في المدونه وهو هذا الذي نسي ورجع الى بلده وضع او لم يطر هل يا ترى بعدما نزل من عرفات وجاء الى منى هل كان طاف طوافا تطوعا او واجبا او اي نوع من انواع الطواف هل طاف طواف الوداع هل جلس في مكه زمنا وطاف متغفلا بالطواف له ان يطوف ولا لا متطوعا بقي على السفر يومين ثلاثه وكل يوم تثمر اثنين وخمس له حق في هذا ولا لا هذا الذي ذهب ناسيا طواف الافاضه يقول مالك رحمه إن كان مع نسيانه طواف الركن وقد طاف طوافا آخر سواء كان وداعا أو كان نافلة تطوعا وتذكر وهو في بلده أنه نسي طواف الافاضه لا يرجع لان الطواف الذي اوقعه في مكة نافلة للضرورة يحل محل ايش? الافاضة. يبا الحمد لله. اذا من نسي طواف الركني وسافر لعدر السفر. لكن لو كان في مكة هل يجزئه لا. لان النية خلفت. لكن لمشقة العودة ولرفع المشقه عنه ولضروره السفر وكان قد اوقع طوافا بعد نزوره من عرفات وان كان طواف النافله فانه يجزئه عن ذاك الذي نسيا وعند مالك مناسك الحج نوافلها يحل محل فرائضها وهكذا يتخذها مالك من باب التيسير للانسان وعدم شقة العودة من حيث وصل إليه إلى بلده والله تعالى أعلم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <الذي, لم <من> <المشبه> الذي لم يتمكن من الرجوع يبقى على إحرامه ولا يطوأ أهله لان حجه باق الا رايت انه لو افسد الحج قبل الوقوف بعرفه باتفاق الائمه الارفعه ملزم ان ياتي ولا لا وملزم لكن حينما يجيب مثل مثلما يقول عقده الدم المنشار يقول لم استطع الله اعلم فيما بينك وبين الله يكون دين عليك حتى تستطيع وعليك أن تعمل على المجيء لأداء هذا الركن لأنه إجبار عليك ولو كان الحج تطوعا لكنك بتلبسك به أصبح واجب الإتمام وأتم الحج والعمرة لله نعم قال مالك اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء والله يا أخواني. لو جلسنا في ظلام الليل وأغمضنا العين وفتحنا القلب وتذكرنا ماذا كابد أولئك العلماء حتى دونوا لنا هذا والله لا استحقوا علينا أن نحملهم على رؤوسنا ولا نؤدي حقهم سيأتي لكم قول مالك واستنتاجه من كتاب الله ما لم يوجد عند غيره نحن يا إخوان كما يقولون الشاك لما جاء لمالك وطلب منه الموطّر ان يقرأ فقرأه في ليلة قال عجبا والله علم جمعناه في اربعين سنة تقرأه في ليلة قال ما انت جمعت وصفيت انت كنت بتجمع وكنت بتنقي وكنت تستفي وكنت تخلص وتختبر وتبين حال الرجال والحديث وتمحص فيه بجاء مصفى الالا لما تروح تبقى في صاحب الوليمه يروح يجيب الطلي ويذبح ويسلخ ويغسل ويقطع ويروح السوق يجيب الخضره حتى الملح الكبريت كل هذا ويقعد نص نهار مع الصبيان مع كله ويتفخ القد ويقطع لهم فوق عيونه الدمع وانت تيجي تاكل لقمه في خمس دقائق اللي اكلت في خمس دقائق هذه ما عرف قد حصل فيه من تعب ما تدري عنه لكن لما تروح تعمل وليمة تعرف كم تعبت وليمة صاحبك وجارك لك عزمك عليها وقلت أنت وقف عن ماشي وهؤلاء الآن إما الله عنا أحسن الجزاء عملوا وتعبوا واجتهدوا أكثر ممن يريد أن يعمل وليمة للمدينة بكامله لأنني أريد يعمل وليمة جب خمسين مئة طبخ حبا لك عبد العزيز ما بغازكوا الشخصيات وعزم جميع طلبة العلم في الرياض والله يا اخوان ان كان الميز على مد النظر بين النخيل التوجي الصليقي هذه مفروضة على مد النظر وكل يمكن تبسي عليه طلي ولا عليه عجل ولا عليه بعض منها قعدان صغيران اثنين ثلاثه قاعدين عليه على مد نظرك ما تشوفه من اللي طبخ هذا كله الملك قعد في محل ما سوه شيء بس عبارة عن امر والطبخين سوهوا كل شيء كل هذه الوليمه بكاملها والله لن تجزئ في باب واحد كهذا الكتاب إذن الائمه رحمهم الله حينما البخاري يقول عنه الأخ يقول بوضت كتاب صحيحي في الروضة المطهره وكتبت كتاب تاريخي على ضوء القمر في المدينة ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه من لسانه أسمع بأذنه كان وهو يدرس طالبا في أصول الفقه يقول وجاءت مسألة وقرأتها على شيخي لكنها لم تتضح أمامك بقية الدروس وبقيت فيها شوائب فخرجت من عنده عصرا ثم جلست على الكتب عندي حتى أمس الليل صليت المغرب، ثم رجعت على ضوء الحطب الذي يوقد في الصحراء وصليت العشاء ثم رجعت الى ان طلع الفجر واضع عودا وراء عود وانا اقلب الكتب الى ان صليت الصبح ورجعت الى ان طلعت الشمس وارتفع النهار حتى زال ما في نفسي منها واتضحت عندي كل اتضاع ثم ذهبت وامرت الخادم وقلت له إني اليوم لن أدرس درسا جديداً وأنا نائم تحت ظل الشجرة فلا توقدني إلا الطهر مسألة يلتس فيها بهذه المثابره وهي مسألة اصوليه إذن الذي خلفه لنا أولئك الذين كان الشيخ يبحث في كتبهم ما جمع من الأخطار كتب موجودة بين يديك الذين جمعوا له هذا العلم يفتش فيه وخيره كنموذج. امثلة. احمد بن حنبل يقول قرأت موطأ مالك اربعة عشرة مرة. كان لان ضغنا بمرة واحدة. قل مالك اخرها على الشافعي. وجدته اوثق الناس فيه. الشافعي اللي جاء مالك وقعد عنده ايام واستطافوا ليلة وقرأ الموطأ. كان اوثق الناس في موطأ مالك عن كل من رواه. فإذا يا اخوان نحن حينما نقول مالك أبو حنيفة أحمد الشافي أي إمام من أعلمة المسلمين نقدر ما بذلوه من جهد وما قدموا لنا من علم بل هي كنوس ورطوها إلينا كما قال أبو هريرة خرج إلى السوق فقجل أشخاصا في الطريق قال علامة ضيعتم نصيبكم قال من أي شيء قال من تركه محمد تقسم في المسجد فجروا الى المسجد وذهب هو الى السوق ثم رجع لهم في طريقه ينتظرونه يا ابا هريره ما جربنا عليك من كذب قال وما قال قلت لنا تركه محمد تقسم في المسجد ما وجدنا قال وماذا وجدتم قال وجدنا فلان وفلان يحدث قال الله قال رسول الله قال هذه هي والله تركه محمد ما ترك محمد درهما ولا ما مات محمد وضيعه مرهون عند يهود تركت اسم قال نحن معشر الانبياء الى نورث ما تركناه صدقه ما جاءوا ليرثوا او يورثوا لا جاءوا بهذه الرساله اذا اخوان حينما نقول قال فلان وهل فلان جاء شيئا من عند امه وابيه هل جاءه من تحت الارض حفر ووجد؟ ولا جاءه عما وصله من كلام رسول الله مالك الان يقول وهذا أحسن ما سمعت الي يبقى يقول مما سمعه ولا لا وسمعه من من؟ من عوام الناس في الشارع ولا من العلماء مالك يقول ما جلست للفتوى حتى أذن لي أو رخص لي سبعون عالما من علماء المدينة السبعون هو الذين رخصوا له التنين كم كان؟, كان. كم كان علماء المسجد في ذلك الوقت؟ كم كان علماء المدينة في زمنه؟ اذا ما يسعنا إلا أن نقول اللهم ارض عنهم اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء اللهم انفعنا بعلمهم نعم. قال مالك رحمه الله لا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها ثم يقول مالك رحمه الله ولا ينبغي لهذا المحرم الذي سيأتي بعمره لا ينبغي له أن يشتري هديا من مكة فإن لم يكن قد جاء فعليه أن يأتي به من بلده الذي احتمر منه فإن تعذر عليه نسيه ولم يأتي به من بلده ماذا يفعل؟ سيشتريه من مكة فإن اشتراه من مكة لا يشتريه يذبح حالا لا يشتريه من مكة ويخرج به إلى الحل يذهب إلى طرف الحرم ويخرج به إلى الحل ويدخل به إلى الحرم ملك ما قال هذا من نفسه لأن الله سبحانه يقول هديا بالغ الكعبة مبالغ الكعبة يؤخذ من بطن الكعبة ولا يم من بره يبلغها فلستنتاجه وأشرنا سابقا بأن الأئمة الثلاثة يكتفون بشرائه من نفسه وأشرنا مرة أخرى بخاصة المالكيين وقلنا لهم لا تجهدوا أنفسكم إن تجار هدي يذهبون به وأنتم تشاهدون إلى عرفات وينزلون به معكم من عرفات فهم قاموا نيابه عنكم وذهبوا به إلى عرفات أي ذهبوا به إلى الحل وهو مخيم مستورد من فين مستورد من سباك ولا من سوريا ولا من مصر ولا من افريقيا فهو جاء من خارج إذن هذه وجهة نظر مالك بأنه يأتي به من بلده إن تيسر له فإن لم يتيسر له واشتراه من مكة رابي متوارد ورابي في مكه واشتراه من هناك لا من اجل أن يكون هدية هدية تكون من بق من بيت المهله إليه؟ ولا تجيب له هي من بيتك؟ ها؟ تهدي علي من بيتك؟ لا ما هذا لكن جبها معك في يدك والتجال اهلا وسهلا فهكذا يرى مالك رحمه الله